فإذا جاء وعدهاهما بعثنا عليكم عباد اللنا بعثنا عليكم عباد اللنا أولي بأس شديدا فجاسه خلال الديار وكان وعده مفعولا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 بعد الآخرة ليسوجوهم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرّته وليتبّروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أيه يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن هذا القرآن يهدي اليه التي هي أقوى ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من شورى اقرأ كتابك كفآ بنفسك اليوم عليك حساب من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومو ضل فإنما يضل عليها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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموم مدحورا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا مِمَّا عَمِلُوا أُولَئِكَ وَهُمْ عَاقِبَةٌ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 ك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مصوها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة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 لكم جزاء موفورا واستفذذ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غررا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 قل إن جت معه الإنس والجنة على أي يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا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 وما من عن الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهداة إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملا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 كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدة.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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمستتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات البني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزلها السموات والأرض بصائر وإن لا أظنك يا فرعون مثبورة فأراد أي يستفزهم من الأرض فأغرقناه فأغرقناه ومعه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لثيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزله وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً وقراناً فرَقْناه لَتَقْرَأه عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْناه تَنزِيلاً قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا